الوحدة السادسة الصلاة الدرس الرابع والثلاثون الأصوات وفهم المسموع أولا الأصوات التدريب الأول استمع وأعد صالح عصام صابر قصي مصطفى التدريب الثاني استمع وأعد س صبح سور صور سالح صالح سديد صديد, صديد سدا صدا أحسنت أحصنت يسحبون يصحبون أثروا أصروا عسى عصى الصالحات الصالحات حرست حرسا خميس دروس دروس قارس, قارس قارس نكس نكس التدريب الثالث استمع واعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّدُرِ وَالصَّفَّاتِ صَفَّا فستبصر ويبصرون واصبر على ما أصابك والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين وقصد في مشيك واغض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير الوحدة السادسة الصلاة الدرس الرابع والثلاثون ثانيا فهم المسموع التدريب الأول استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب واحد حسن يصلي الفجر في البيت اثنان مصطفى يستيقظ مبكرا ثلاثة هيا بنا إلى البيت أربعة ضع القرآن بجانبك خمسة المدهسة قريبة ستة هذا هو المسجد الحرام التدريب الثاني استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب واحد أنا مسافر إلى مكة اثنان أصل الفجر في المسجد الحرام ثلاثة أنا مسافر إلى المدينة أربع أنا ذاهب إلى البيت خمسة أصل الجمعة في المسجد النبوي ستة أنا ذاهب إلى المدرسة التدريب الثالث استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب واحد أين تسلي الجمعة؟ اثنان هل أنت سوري؟ ثلاثة أين المسجد الحرام؟ أربعة هل أنت مريض؟ خمسة أين المسجد النبوي ستة هل تستيقظ مبكرا التدريب الرابع استمع إلى الجمل ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب ذهب أحمد إلى مكة يوم الخميس للصلاة في المسجد الحرام ذهب أحمد إلى مكة بالحافلة أحمد في المسجد الحرام يصلي العصر بعد صلاة العصر يقرأ القرآن يسكن أحمد في بيت بجانب المسجد الحرام أحمد يصلي الصلوات الخمس بالمسجد الحرام يوم الجمعة يذهب أحمد مبكرا إلى المسجد الحرام لصلاة الجمعة